خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. Kétheted, ahol ők a Núr kisármányai, és a mi embereink, akik azt mondták, hogy ők őrültek, és a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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت ثَمُودُ بن نذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسع أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ أَشَر إِنَّ مُوسَى لَنَاةٌ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِر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 إنا أوصلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا فكانوا كهشيم المحتذير ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت قوم لوط بالنذر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 فذوقوا عذابه ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون نذر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 يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خلقناه بقدر. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كلمح بالبصر. ولا قد أهلكنا أشياءكم فهل من وَكُلُّ وكل شيء فعلوه في وَكُلُّ وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر